أن يكون ترابا تهورا له غبار غير محترق على النصرة الثانية وأن يكون مباحا أن يكون مباحا لأنه يشترط إباحة ما يتطهر به فإن كان غير مباح ما صح التيمون به مثاله لا أن يسرق الإنسان ترابا من شخص إنسان معه تراب له ملكه فسرقه وتيمم به يصرح تيممه لا لا يصرح لأنه يشترط طهارة ما يتيمم به كما يشترط طهارة ما يتوضع به وهذه المسألة السبق لنا أن أنها خلافية أنها خلافية وإذا كانت خلافية في الوضوء والغسل فهي هنا من باب أولى وأما الأرض المغصوبة فإنه يصح حتى يوم منها. كما لو غصب بئرا فإنه يصح الوضوء ممائها ولكن مع ذلك قال الفقار رحمه الله إنه يكره الوضوء من ماء, من ماء بئر في أرض مغصوبة طيب فروضه يقول المؤلف مسح وجهه ويديه إلى كعيه مسح وجهه ويديه لقوله تعالى فامسحوا في وجوهكم وأيديكم منه وهي كقوله يا أيها الذين آمنوا إذا قلتم بالأسراد فأصلوا وجوها كما ايديكم الى المرافق فاذا قلنا ان فروض الوضوء غسل الوجه واليدين والمسح الراس واصبع الرجلين قلنا كذلك فروض التيمم مسح الوجه ويديه يقول الى كوعيه تعرف الكوع اين سبق ان انشدنا بيتين في هذا الموضوع وترا هذه المسائل ينبغي الانسان يضبطها لانك اذا احبط بك يعني استنيت تروح تراجع القاموس نعم أو الصحاح او اش بدالك من يحفظ من ينشيلنا اياها ايام جيد إياه. وعظم يريدها مكوره نعم وما يريد نعم تفسر نعم وعظم اصبر كمل راقي. ها الرص والموسط الرص <تصفيق> طيب كمل بالثاني <تصفيق> <نعم. تصفيق> أسمعتم <تصفيق> <تصفيق> طيب أقول وعظم يلي الإبهام يلي كوع وما يلي هذا الشيط الأول لخنصره القرسوع والرسع ما وسط هذا اللي يلي الإبهام وهذا الذي يلي الخنصر حفته هذا والرسع اللي بينهما ما وسط لا أبدا وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط يلي إبهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط وين هو فخذ بالعلم واحد على 100 احذر ان تقول الكوع كسوع والكسوع كوع طيب اذا وجب الى الكعب ما هو الدليل ان اليدين الى الكع عين بعض العلماء يقول يمسح الى المرفقين نقول الدليل ان الله عز وجل يقول امسحوا بوجوهكم وايديكم منه الكف بدليل أن الله عز وجل لما قال في السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما من تقطع هذا السارق من مفصل الكف هذا من القرآن من السنة حديث عمار البياسر أنه أصابته جنابه وهو في سفر هتمرق في الصعيد كما تتمرق الدابة ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال انما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا وضرب بيديه الأرض ومسح الكفين فقط ولم يمسح الذراع فعندنا دليل من القرآن ومن السنة على أن الفرض يختص بال بال بايش باليدين الى الكوعين وذهب بعض اهل العلم الى ان يتمم الى المرفقين واستدل بحديث ضعيف التيمم ضربتان ضربه للوجه وضربه لليدين الى, إلى المرفقين واستدلوا أيضا بقياس قياس التيمم على الوضوء فنقول في الرد على هذا القول أما الحديث فضعيف وشاذ مخالف الأحيث الصحيحة أدى على ان تيمم ضربة واحدة وأنه إلى الكوع فقط وأما القياس فهو ضعيف من وجهي الوجه الأول أنه مقابل للنص والقياس المقابل للنص مردود ويسمى عند الأصوليين فاسد الاعتبار الوجه الثاني أنه قياس مع الفارق وجه الفرق ان طهارة التأمم مختصة بعضوين وطهارة الماء بأربعة أعظاف الوضو وبالبدن كله في الجنابة مثلا ثانيا أن طهارة الماء تختلف فيها الطهارتان وطهارة التيمم لا تختلف لا. ثالثا أنه لا يحمل المطلق على المقيد إلا إذا اتفق في الحكم وأما مع اختلافهما في الحكم فإنه لا يحمل المطلق على المقيد هذه وجون ثلاثة يرد بها على من قال إن التيمم إلى المثقين وهناك أيضا وجه الرابع وهو أن يقال إن طهارة الماء فيها تنظيف حسي كما أنها تطيير معنوي أما طهارة تيمم فليس فيها تنظيف حسي ولهذا لا يكلف الإنسان أن يفسر عن كوبه حتى يمسح الذراعين الفرض الثالث والرابع قال وكذا الترتيب والموالات في حدث أسرع وكذا الترتيب والموالات الترتيب بأن يبدأ بالوجه قبل اليدين لأن الله قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم فبدأ بالوجه فالترتيب أن نبدأ بالوجه ثم اليدين وكذا أما الموالاة فألا نؤخر مسح اليدين عن مسح الوجه زمنا لو كانت الطهارة بالماء لجف الوجه قبل أن يطهر اليدين طبعا ما نقول هنا يجف التراب لأن التراب جاف لكن لو قدرنا أنه ماء لجف قبل أن يتيمم على اليدين فإن التيمم هنا إيش يصح ولا لا لا يصح لماذا ما هو الدليل قالوا الدليل لأن طهارة التيمم بدل عن طهارة الماء والبدل له حكم مبدل فلما كان الترتيب في الوضوء والموالات في الوضوء لما كان واجبين كان واجبين كذلك في التيمم عن الحدث الأصغر أما في الأكبر لو تيمم الإنسان عن جنابه حسين لو تيمم عن جنابه وبدأ بمسح الكفين قبل مسح الوجه يجوز؟, يجوز يقول لأن الجنابه لا يوجد فيها درتيق. ولكن الذي يظهر أن نقول إن الترتيب إما واجب في الطهارتين وإما غير واجب في الطهارتين لأن الله سبحانه وتعالى جعل التمم بدلا عن الطهارتين جميعا والعضوان للطهارتين جميعا والله أعلم هذا اليوم وهو سورة النسى آية النسى ما فيها منه حتيما مساعدا طيبا فابسحوا بجيهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا وآية النساء سبقت آية التوبة بسنوات سبقتها بسنوات المائدة قصدية المائدة بسنوات وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت في رواة من بخاري أنه لما ضرب بيديه الأرض في حديث عمار نفخ فيهما والنفخ يزيل يزيل الغبار وأثر التراب وهذا أيضا دليل على أنه لا يجب فهذه ثلاثة أوجه تدل على أن من ليست لا ليست التبعيض ولا يراد بها أن يكون التراب لازقا بلد حتى يمسح به الوجه قال قائل مثلا ما هو الحكمة في أنها تذكر من مع فيها هذا الإشكال قال بعض العلماء لأن هذا بناء على الغالب بناء على الغالب ولسيما في الحضر ولكن هذا فيه نظر لأن كثير من البلدان ولسيما بلاد العرب كلها رمل كلها رمل لكن الأوجه الثلاثة لذكرناها هي التي تبين المران طيب وقد تكون أجزاؤها واجبات كما في التشهد الأول في الصلاة وكما في الرمي في الحج وما أشبه ذلك فتبين بهذا أن أزال عبادة منها ما يكون ركنا ومنها ما يكون واجبا ومنها ما يسمى بدل الركن يسمى فرضا طيب إن قالوا بأنه فرض فيهما قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال انما كان يكثيف ويكلم عمار وهو جنوب وهو جنوب أن تقول بيديك هكذا وفعل الـ الـ الـ التيمم, فعل التيمم مرتبا ومتواليا قالوا والقياس على الحدث الأكبر في الماء قياس مع الفارق يعني الحدث الأكبر البدن كله عضو واحد فاتطهروا وهذا عضوان ولا شك أن الأحواط هو الموالات إذ كل البعد أن نقول ان الرجل الذي تيمم في أول الصبح وضرب ومسح وجهه وعند الظهر مسح كفيه يبعد كل البعد أن نقول ان هذه هي صورة التيمم مسوعة فالأولى أن يقال ان الموالات واجبة في الحجهين جميعا نعم مبتدى ترس اليوم وتشترط النية لما يتيمم له. الشرط النية لما يتمم له والشرط في اللغة العلامة الشرط في اللغة العلامة ومنه قوله تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها أي علاماتها أما في استلاح الأصوريين فالشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود والسبب هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. والمانع هو الذي يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود. فهو إذا العكس الشرط أكس الشرط <تصفيق> طيب انتبه الشرط ما هو في اللغة العلامة وفي اصطلح الاصليين ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود فالوضوء مثلا شرط لصحة الصلاة يلزم من عدمه عدم صحة الصلاة وهل يلزم من وجوده وجود صحة الصلاة لا لو توضع الإنسان قد لا يصلي طيب أما قولها النية فالنية لغة القصد وأما شرعا فهي, فهي الإرادة الجازمة على فعل الشي الإرادة الجازمة على فعل الشي تسمى نية ومحلها القلب ولا تعلق لها باللسان إطلاقا ولهذا لا ينبغي النطق بالنية لا سرا ولا جهرا خلافا لمن قال إنه يشرع النطق بالنية سرا ليوافق اللسان القلب أو قال يسن النطق بالنية جهرا لإظهار الشعيرة وقياسا على الحج حيث قال الرسول عليه الصلاة والله لبيك عمرة وحجا وصواب أن النية لا يشرع التلفظ بها لا سرا ولا جهرا لا في الحج ولا في غير الحج حتى بالحج لا يشرى أن تقول اللهم إني أريد الحج أو اللهم إني أريد العمرة لأن هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن تلبي بما قصد لبيك عمرة وحجا أو لبيك حجا أو لبيك عمرة طيب النية ثم علم أن النية نيتان نية للتمييز والتعيين ونية للاحتساب والثواب والأهم الثاني الثاني أهم الثاني أهم وما أكثر ما ننسى هذا الثاني أكثر ما ننوي النية التي للتمييز والتعيين نويت التوضى نويت صلى الظهر نويت صلى العصر وما أشبه ذلك لكن نويت أن أفعل ذلك امتثالا لأمر الله ومتابعة لرسول الله هذا قليل قليل جدا يعني يمدر أن يفتح الله عليه عن فعل عبادة ويقصد بها ذلك مثلا عندما أريد أن أتوضى هل انا أستحضر قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسل وجوهكم وأنني كأني أقول سمعا لك يا ربي وطاعه ثم أشعر في الوضوء أي هذا قليل يعني قد يوجد أحيانا نفتح الله علينا ونذكر هذا لكن أكثر أحيانا ما نذكر هذا هل نشعر أننا حينما نفعل هذا الشيء الذي هو الوضوء كأننا نشاهد الرسول عليه الصلاة والسلام يتوضع على هذا النحو ونحن متبعنا له في ذلك هذا أيضا قليل وكذلك الصلاة عندما نصلي هل نشعر أو نستحذ بقلوبنا أننا نصلي امتثالا لقوله تعالى أقيم الصلاة نعم هذا قليل المهم ان هذه النية التي هي الأصل نجد أن كثيرا من الناس يغفل عنها أما نية التمييز فيراد بها تمييز العادة من العبادة وتمييز العبادات بعضها عن بعض هذه نية التمييز العادة من العبادة مثال ذلك رجل تروش للتبرد هذه عادة تروش للحرام عبادة لكنها سنة تروش للجنابة عبادة لكنها واجبة فالإنسان يعين العبادة من العادة ثم العبادات المستحبات من الواجبات وفني الشرط قال لما يتيمم له من حدث أو غيره لما يتيمم له من حدث متعلق بيتيمم وليست بيانا للضمير في بي له وذلك أن عندنا شيئين متيمماً له ومتيمماً منه متيمماً له ومتيمماً منه والمؤلف جمع بينهما في العبارة قَلْ لِمَا يَتَيَمَّمُ لَهُ مِنْ حَدَثِهِ فذكر الأمرين المتيمم له والمتيمم منه فمثلاً إذا تيمم للصلاة ينوي أنه تيمم للصلاة الفريضة مثلاً من الحدث الأصبر تيمم من الصلاة الفريضة من الحدث الأكبر لابد من الأمرين لماذا؟ لأن طهارة التيمم استباحة على المذهب ولا يستبيح الأعلى بنية الأدنى فلهذا اشترط أن يعين ما تيمم له لأنك لو تيممت بعد أذان الفجر لسنة الفجر لو تيممت لسنة الفجر لم تصلي به صلاة الفجر ليش؟ لأن الفرض أعلى من النفذ ولا يستباح اعلى باستباحة أدنى والمذهب كما مر أن التيمم مبيح لا رافع. طيب لو تيمم لصلاة الفجر صلى به سنة الفجر ليش لأنه أعلى طيب لأنه أعلى فإذا لا بد أن ينوي نية نية ما يتيمم له لنعرف ما يستبيح به بهذا الت... ما يستبيحه بهذا التيمم لنعلم ما يستبيحه بهذا التيمم والثاني نية ما يتيمم عن من الحدث الأصغر او الأكبر وقول ما ألف أو يعني به نجاسة البدن خاصة لأنه لا يتيمم الإنسان للنجاسة إلا نجاسة البدن فإذا أحدث الرجل حدثا أصغر وأراد أن يصلي الظهر نقول ان واتيمم لصلاة الظهر من الحدث الأصغر بينما طهارة الماء لو نوفى التأمم للصلاة ولم يطرأ بباله الحدث صح؟ لو نوفى التهارة الوضوء لو نوفى الوضوء للصلاة ولم يطرأ بباله الحدث ارتفع الحدث ام لا ارتفع ولو نوفى رفع الحدث ولم يطرأ بباله الصلاة ارتفع والفرق بينهما ظاهر على المذهب فإذا قلنا بالقول الراجح أن التيمم مطهر ورافع حينئذ نجعل نيته كنية الوضو إذا نوى رفع الحدث صح إذا نوى التيمم للصلاة ولو نافلة صح والسباح به الفريضة فتشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره فإن نوى أحدهما لم يجزئه عن الآخر وإنه نفلاً أو أطلق لم يصل به فرضاً هذا لف ونشر كمل لف ونشر لشوش علينا غير مرتب صح هذا لف ونشر غير مرتب ليش لأنه قال من حدث أو غير ثم قال فإنه أحدهما لمز عن الآخر فبدأ بالتفريع على الحدث قبل التفريع على ما يتيمم له طيب إنه أحده عندي أنا أحدها ترى أحدها ها؟ طيب اللي عندي أحدها للثلاثة لأنه تيمم عن حدث أكبر تيمم عن حدث أصبر تيمم عن نجاسة فيكون الصواب إنه أحدها إن نوى أحدها صحيح إن نوى أحدها أي أحد ما يتيمم عنه فنوى الحدث الأصغر لا يجزي عن الأكبر واضح نوى الأكبر ها؟ ها؟ لا يجزي عن الأصغر. نوى عن النجاسة لا يجزي عن حدث طيب إن هما جميعا الكل يعني نوى التيمم عن الحدث الأصغر والأكبر والنجاسة فإنه يجزل لعموم إنما الأعمال بالنيات وإن نوى نفلا لم يصل به فرضا مثل تيمم للراتبة التي قبل الصلاة تراتبة الضغط أذن الظهر وقام وتيمم للراتب أهل قبل الظهر ثم وقيمة الصلاة ها. صلي أو لا لا يصلي حتى يتيمم يعني بالأول نوى نفل طيب قال المؤلف أو أطلق <تصفيق> يعني نوى التيمم للصلاة بس وأطلق لم يصلي فرضا لم يصلي فرضا وطبعا هذا من باب الاحتياط قل لقد يقول قائل إذا أطلق صلى الفريضة والنافلة لأنها عامة لكن يقول ما بالاحتياط لا بد يذكر الأعلى وإن نواه أي نوا الفرض صلى كل وقت حروضا ونوافل إن نواه التمم للفريضة صلى ها فرائض ونوافل كل وقته كل وقت الصلاة يصلي فرائض ونوافل كإن قلت نوافل معقول مفهوم يمكن يصلي عدة نوافل في وقت الظهر لكن فرائض فروضا كيف الجمع أو يقضي فوائد الجمع أو يقضي فوائد ممكن أقول لا ممكن. وقول المؤلف كل وقته أي وقت الفريض أو وقت الفرض أما كان من به فرض قال نوى كل وقته فروضا كل وقته أي وقت الفرض فروضا ونوافع وليس المعنى كل وقت الإنسان لأنه سيأتينا أن التامهم يبطل بخروج الوقت لكن كل وقته أي وقت الفرض وروضه ونواره وإنما نص على ذلك لأن بعض السلاف يقول إنه يتيمم لكل صلاة كل ما سلم من صلاة تيمم للأخرى لكن هذا ضعيف والصلاف ما قاله المؤلف نعم فرق أن التراب سراب والرم والرم لا لا ترى <تراب الغابة> ال الذي يكون منه الطين التراب الذي يكون منه الطين هنا حتى الرمل لو كان فيه اخبار ما اصلح إلا على اللي على المذهب اذا تصل الغبار فقط نعم وشي اي طبعا <تصفيق> عندهم انما النوى الاعلى السباحه ما دونه ولا عكس لكن هذا الامر نوى ما تيمم له تيمم له و الصلاه فمن نوى قراءه القران مما تيمم له مما تيمم له ها ها يقوم كما انه لو تيمم لص... لو تيمم للصلاه لصبعات... صلى بذلك طافا بذلك وصلى صلاه الجنازه وسجد للاكتلاوه قال نعم من حدا حد. صح من من. من له اي لكن هم قالوا اذا اذا نوى الاعلى السباحه دخل فيه ولا كانه ما يريد ولا ما يريد ولا عكس نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم يسمعوا شرطه لكن يقول يقول لك عيد استدلال بالايه يقتضي انه لو تيمم بالطين عزه هم عندهم الحديث اي عندهم نعم لكن باستدلالهم بالايه قصدا قصدا يعيد استدلالهم بالايه كلامهم لأجيني لزمهم وأنتم إذا قلتم إن من للتبعيد وأن المقصود أن يكون بعض مما تيمم عليه يكون بوجهه ويزمكم أن تقولوا بهذا بأنه يتيمم يأخذ الطين الرابس مرة يضرب يديه ولطخ وجهه نعم فنقول هذا هذا صحيح لازم لهم لكنه في الواقع السنة ترده سنة رده ويدل على ردها أن رسول نفخ بيديه في حديث عمار في البخاري نفخ بهما وهو دليل أيضا على أنه ليس المقصود من ذلك أن يعفر الإنسان وجهه بالتراب فهذا لازم نعم الليلة ويبطل التيمم بخروج الوقت يبطل التيمم بخروج الوقت حتى وإن لم يحدث فإذا تيمم لصلاة الظهر مثلا لم بطل, بطل تيممه فلا يصلي به العصر بطل تيممه فلا يصلي به العصر لماذا قال لأن هذه استباحة ضرورية فتتقدر بقدر الضرورة فإذا تيمم للصلاة فإن التيمم يتقدر بقدر وقت الصلاة لأنها ضرورة فتتقيب بقدر الضرورة هذا تعليل إلا أنه يستثنى من ذلك إذا تيمم لصلاة الظهر التي يريد أن يجمعها مع صلاة العصر فإن التيمم لا يبطل بصلاة بخروج وقت الظهر لأن, لأن وقت المجموعتين أو واحد ويستثنى أيضا إذا تيمم لصلاة الجمعة وصلى ركعة قبل خروج الوقت ثم خرج الوقت فإنه يتمها وعلن ذلك بأن الجمعة لا تقضى فبقي على طهارته أما الأول وكون الصلاتين إذا جمعتا صار وقتهما وأصار وقتاهما وقت لهم جميعا واضح التعليل أما الثاني فليس بواضح لأن إذا قلنا إن خرج الوقت مبطل لازم أن تبطل الصلاة لازم أن تبطل الصلاة وإذا بطلت وجب أن يخرج منها ثم يصلي ظهرا أعرفتم الآن الدليل أو التعليل لكون التيمم يبطل بخروج الوقت ما هو التعليل؟ نعم لأنه ضرورة فيتقدر لقدرها وهذا التعليل كما تشاهدون تعليل علي ليس بصواب ولهذا الصحيح ان التيمم لا يبطل بخروج الوقت وأنك لو تيممت لصلاة الفجر مثلا وبقيت على طهارتك إلى صلاة العشاء فتيممك صحيح والدليل على ذلك أنهم يقرون بأن التيمم بدل عن طهارة الماء وأن البدل له حكم مبدل هذا تعليل ينقض كلامهم أما الدليل من الكتاب والسنة فقد مر علينا أن الله سبحانه وتعالى قال بعد أن ذكر الطهارة بالماء والطهارة بالتراب ماذا قال بعد ذلك ما يريد الله ليجعل لكم من حرج ولكن يريد ليطهركم إذن فطهارة التيمم طهارة تامة وقال النبي عليه الصلاة والسلام جعلت للأرض مسجدا وطهورا والطهور بالفتح ما يتطهر به وهذا يدل على أن التعمم مطهر وليس مبيحا وقال عليه الصلاة والسلام الصعيد الطيب وضوء المسلم أو, أو قال طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين وهذه النصوص كما ترى واضحة فعليه نقول إذا تيمم للصلاة وخرج وقتها فإن التيمم لا يقتل ولنضب لذلك مثلا تضح به المقام امرأة تهرت من الحيض وليس عندها ماء فتيممت للحيض وصلت لصلاة الظهر جاء وقت العصر يلزمها أن تتيمم للحيض ولا لا ها؟ يلزمها أن تتيمم للحيض مرة ثانية لأن تيممها الأول بطل بخروج الوقت مثال آخر رجل لس... تيمم لصلاة الفجر عن جنابه تيمم لصلاة الفجر عن جنابه ثم جاء وقت صلاة الظهر يلزمه أن يتيمم عن جنابه لا يلزم لأن التيمم الأول بطل بخروج الوقت مع أنه لم يحصل له جنابة بعد ذلك لكن يقولون إنه يبطل بخروج الوقت وعليه فإذا تيمم لسات الظهر لازمه أن ينوي بالتيمم رفع الحدثين الأصغر لا أو بالعبارة الأصح لنوافق المذهب لازمه أن ينوي بتيممه استباحة الصلاة من ايش من الحدثين والصحير أن التيمم لا يبطل بخروج الوقت وبناء على ذلك ففي المسألة الأولى مسألة الحيض هل يلزم المرأة أن تعيد التيمم لحيض لا لا حتى تحيد مرة ثانية ولا يلزم من أجنب أن يعيد التيمم عن الجنابة حتى يجنب مرة ثانية هذا هو القول الراجل قال المؤلف ويبطل أيضا بمبطلات الوضو يعني بنواقض الوضو لأن, لأن نواقض هي مبطلاتهم فإذا تيمم عن حدث أصغر ثم بالأ أو تولأ. ثم بالأ أو تغوط بطل لماذا عللوا ذلك رحمهم الله قالوا لأن البدل له حكم المبدل وهكذا عللوا والغريب أنهم يعلنون بهذه العلة ثم ينقضونها ثم ينقضونها ولهذا القول الراجح أن هذا البدل له حكم المفدر مطلق في كل شيء إذن يبطل التيمم عن الحدث الأصغر بمبطلات الوضوء وعن الحدث الأكبر بموجبات الغصم الحدث الأصغر بموجبات, بموجبات الغصم وهذا واضح والتعليل فيه ظاهر جدا قال وبوجود الماء بوجود الماء اذا كان تيممه لعدم الماء فانه يبطل بوجود الماء وان كان تيممه عن مرض فانه لا يبطل بوجود الماء قل لا يعني انه يبطل أن يبطل مع وجود الماء لكن بماذا يبطل بالبر يبطل بالبر إذا كان عن مرض فإذا كان هذا الإنسان مثل اغتسل عن الجناب حصل عليه جنابه ومريض ثم تيمم فإذا برئ من مرضه وجب عليه أن يغتسل لزوال المبير وهو المرض طيب قال المؤلف ولو في الصلاة بوجود الماء ولو في الصلاة هذه إنشارة الخلاف لأن العلماء إذا, إذا نص على الشيء وهو داخل في العموم السابق دل ذلك على أن فيه خلافاً احتاجوا أن يشيروا إليه تبعوا لقع التصنيف إذا كان, هذا اللغ... إذا كان هذا الحكم داخلا في العموم لكن نص عليه بخصوصه فهو دنيا على أن فيه خلافاً لأنه لأن قوله ولو في الصلاة داخل في عموم قوله يبطل بوجود الماء. يعني لو سكت المؤلف ولم يقل ولو في الصلاة ثم وجد الماء في الصلاة. ماذا تقولون قلنا يبطل لأن كلام المؤلف عام. لكن لما نص عليه قال ولو في الصلاة فلابد أن يكون هناك سبب. ليش نص عليه لأن في المسألة خلافا فقد ذهب وكثير من العلماء على إلى أنه لا يبطل التيمم في وجود الماء إذا كان في الصلاة نعم. وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله لكن قد قيل إنه رجع عنها وقال كنت أقول لا يبطل فإذا تدل على أنه يبطل فهذين قولا نحتاج الآن إلى أن نعرف أيهما أرجح فنقول الذين قالوا بأنه يبطل التم بوجود الماء ولو في الصلاة استدلوا بعموم قوله تعالى فلم تجد ماء وهذا الإنسان وجد ماء فبطل حكم التيمم واذا بطل حكم التيمم بطلت الصلاه لانه يعود اليه حدثه فتبطل الصلاه واستدل ايضا بعموم قوله عليه وجد الماء فليتق الله وليمسه بشره قال وهذا الان وجد الماء وجد الماء فإذا وجد الماء وجب عليه أن يمسه بشرته وهذا يقتضي أن يبطل التيمم واستدلوا أيضا بتعليل تعليل وهو أن التيمم بدل عن طهارة الماء متى؟ عند فقده, عند فقده. فإذا وجد الماء زالت البدلية زالت البدلية فيزل حكمها وحينئذ يجب عليه أن يخرج من الصلاة ويتوضأ ويستأنف الصلاة من جديد أعرفتم الآن أما الذين قالوا بأنه إذا كان في الصلاة لا يبطل التيمني قال لأن هذا الرجل شرع في المقصود والغاية وهي الصلاة لأنه تيمم للصلاة يتوضى لإيش للصلاة فقد شرع في المقصود والغاية لما شرع في المقصود والغاية فقد شرع فيها على وجه مأذون فيه شرعا قلنا لا وهي فريضة والفريضة لا يجوز الخروج منها إلا بدليل واضح أو ضرورة وهنا ليس هناك دليل واضح لأن الأحاديث السابقة قد يراد بها إذا وجد الماء قبل أن يشرع في الصلاة وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال ثانيا أن الله عز وجل يقول ولا تبطل أعمالكم ولا تبطل أعمالكم والصلاة التي هو فيها عمل صالح ابتدأه بإذن شرعي فكان شرعيا لا يجوز إبطاله إلا بدليل وهنا ليس هناك دليل واضح يبيح له أن يبطلهم وهذه مثلا مشكلة مشكلة جدا لأن العمل بالاحتياط فيها متعذر أولا إن قلت الأحوط القول بالبطلان جاءك بأن الأحوط القول في البقاء على الفريضة أو, أو أن الأحوط أن لا تخرج من الفريضة نعم فحينئذ لا بد أن يتأمل الإنسان النصوص والأدلة حتى يكون على بينات من أمره ونغير ذلك أيضا فيما يتعدى في سلوك الاحتياط أنه المشهور من مذهبة بحنيفة أن وقت العصر لا يدخل إلا إذا صار ظل كل شيء مثليه جمهور العلماء على أن وقت العصر يخرج إذا صار ظل كل شيء مثليه يعني الوقت الاختياري فحينهذا ما هو الأحوط؟ ها؟ مشكلة لا أريد أن ترجيه إن كنت الأحوط أن تؤخر حتى يصير ظل كل شيء مثليه كنت عند جمهور آثماً. وإن قلت لحوط أن تقدم كنت عند أبي حنيفة ومن يرى رأيه آثما يعنيك ما أديت الفريضة وحينئذ يبقى الأمر مشكلا. لابد ان ننظر بإمعان وتدقيق أي القولين أسعد بالدليل والذي يظهر لي والله أعلم أن المشهور من المذهب أقرب للصواب لأن هذا وجد الماء وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرة أما إذا وجد الماء بعد الصلاة فيقول مؤلف لا بعدها فإذا وجد الماء بعد الصلاة فإنه لا يزمه الإعادة والدليل ما رواه أبو داود وغيره في قصة الرجلين الذين تيمما ثم صليع وبعد صلاتهما وجد الماء في الوقت أما أحدهما فلم يعد الصلاة وأما الثاني فتوضأ وأعاد الصلاة فلما قد لماذا أي لكن إذا قال قائل أنا أبي الأجر مرتين نقول إنك إذا علمت بالسنة فليس لك أجل مرتين بل تكون بعد ذلك مبتدعا لكن الذي أعاد لم يعلم بالسنة فهو مجتهد فصال له أجل العملين العمل الأول والعمل الثاني أما بعد أن يتبين لك السنة تريد أن تعمل عمل آخر خير مشروع فيسه لك الأجر مرتين نعم طيب ومن هذا الحديث يتبين لنا فائدة مهمة جدا وهي أن موافقة السنة أفضل من كثرة العمل موافقة السنة أكثر أفضل من كثرة العمل فلو قال قائل انا أريد أن أتطوع بعد أذان الفجر أي بين الأذان والإقامة انا أريد أن أتطوع وأكثر من النوافذ قلنا له الأفضل أن لا تفعل لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يفعل ذلك لو قال قائل أنا لا أريد أن أتطوع أكثر مما ورد من الركعتين لكن أريد أن أطيل الركعتين فأقرأ كثيرا وأطيل اللقوع وأطيل السجود هذا وقت فاضل بين الآن والإقامة لا يرد بالدعاء أبا استغل الفرصة قلنا له لم تصر هذا غير صراء لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخفف هاتين الركعتين وهكذا نقول في الصلاة خلف مقام إبراهيم لو أراد أحد أن يتطوى بأربع ركعات بعد الطواف خلف المقام قلنا هذا خطأ ولو أراد أحد أن يطيل الركعتين خلف المقام قلنا هذا خطأ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخففهما ولا يزيد على الركعتين الحاصل أن اكتباع السنة أولى من كثرة العمل إينا. طيب يقول وبوجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها والتيم آخر الوقت ليرات الماء اولى لا الدم مبتدا وأين خبره من هذا راجل ما هو الخبر يعني اذا كان الانسان عند دخول الوقت ليس عنده ما ولكنه يرجو أن يجد الماء في آخر الوقت فهل الأفضل أن يقدم الصلاة في أول وقتها أو الأفضل أن يؤخرها حتى يجد الماء نعم تعرض عندنا أمران تعرض عندنا أمران الأمر الأول تقديم الصلاة في أول وقتها والأمر الثاني الصلاة في الماء اصرات بطهاره الماء بدلا عن طهاره التيم ايهما ارجح في نظركم الثاني الاول الثاني فيه محافظه على شرط من شروط الصلاه والطهر بالماء اما الاول ففيه المحافظه على فضيله فقط وهي الصلاه فيها والهواء وعلى هذا فيكون التيمم تأخير الصلاة والطهارة بالماء أفضل طيب إذا كان يشك في وجود الماء ولا يرجو وجود الماء فأيهما أفضل أن نصلي أول وقت نعم إذا كان يرجح أن لا يجد الماء فهو أولى أيضا طيب إذا كان يعلم أنه لن يجد الماء فأول, فأول وقت أولى طيب إذا كان يعلم أنه يجد الماء في أخر الوقت ثاني أو يتعين إذا نشوف كم عندنا من قصة إما أن يعلم أنه يجد الماء أو يعلم أنه لا يجد يغلب على ظنه أنه يجد الماء يغلب على الأرض أنه لا يجد كم هذه يتردد يعني ما ينتهي الترجيح لا لهذا ولا لهذا فترون الأقسام إذن خمسة نقول يترجح تأخير الصلاة في حالي ما هي إذا علم الوجود أو ترجح عنده وجود الماء فالأفضل أن يؤخر الصلاة ويترجح تقديم الصلاة في أول وقتها في ثلاث حالات إذا علم أنه لن يجد أو ترجح أنه لن يجد أو ترد لم يكن هناك ترجيح فالصلاة في أول وقت اولى لأن تقديم الصلاة في أول وقتها أفضل من التأخير وذهب بعض العلماء وما في السؤال وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا كان يعلم وجود الماء فإنه يجب أن يؤخر الصراط قال لي أن في ذلك الطهارة في الماء وهو الأصل فتعين أن يؤخر ولكن الراجح عندي أنه لا يتعين بل هو أفضل لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي ولأن علمه بذلك ليس, ليس أمرا مؤكدا قد يكون عالم أنه سيجده لكن تخلف الأمور تخلف الأمور لأن الشيء المستقبل لا تستطيع أن عليه لا تستطيع أن تحكم عليه لكن كل ما كان الظن أقوى كان التأخير أولى أما الوجوب فلا يجب طيب التأمم آخر الوقت لراج الماء أولى. ولا ومراده بقوله آخر الوقت الوقت المختار قل لا ما هي الصلاة التي له وقت مختار ووقت ضرورة هي صلاة العصر ها لا على عصر فقط لا وقت الاختيار ووقت ضرورة وقت الاختيار إلى أن تسفر الشمس والضرورة إلى غروب الشمس أما العشاء فليس لها إلا وقت فضيلة ووقت الجواز وقت الجواز من حين أن يغيب الشفق ووقت الفضيلة إلى نصف الليل إلى نصف الليل وما بعد نصف الليل ليس وقت لها ما بعد نصف الليل ليس وقت جميع الاحاديث الوارده عن النبي عليه الصلاه والسلام كلها قد حدد الوقت العشاء الى نصف الليل ويبني على ذلك مز... لو إن... استطرادا ينبني على ذلك لو أن امراه تطهرت من الحيض بعد منتصف الليل فماذا يلزمها لا يلزمها شيء أما الذين يقولون بأنهم يمتد وقت ضرورة من نصف الليل إلى الفجر فعندهم يلزمها أن تصلي العشاء وعند آخرين يلزمها أن تصلي العشاء والمغرب أيضا ولكن الصحيح أنه لا يزمها شيء نعم. طيب إذا دار الأمر بين أن يدرك الجماعة في أول وقت بالتأمم أو يتطهر بالماء في آخر وقت اي لا الاول يجب يعني يجب وجوب ان يقدم ان يقدم في اول وقت بالتيمم اما فهمتم نعم مثال ذلك هؤلاء يا جماعه رفقة في سفر ما اسمهما الوقت ان صلوا الان بالتيمم صلوا جماعه وان انتظروا حتى يصل الماء ولنقل حتى يصلوا البلد مثل بلدهم تفرقوا فلم يصلوا جماعة نقول صلوا جماعتنا الآن بالتأمم وجوبا لأن الصلاة واجبة صلاة الجماعة فيجب أن لا يفرط الإنسان فيها نعم لا لا يجب لا يجب عليك ترتاح وتنام, ل... لا... ترتاح وتنام لأن... لأن الأصل بقى ما كان على ما كان نهزل. ما يطول لكن يقدر مثل ينزل غطرته في الغتير وإذا رويت من الماء رفعها وحصره يلزمه لا لا لا قد... يوجد كلام فيها مشقة البرد <تصفيق> بارد ها لا كان النظر اي لا الماء الماء الماء مثلا على المطر هو الماء بارد كل ما يعني اصلا اللي يتوضا او يخشر مزه ان كان يخشر نظره لا بس لكن ماشي من نظره كله حاجه كان نقول كله اشتا فهمت لا بال نعم لازم ينزل يشوي ينزل الغطر ويرفع ويختل مني قيمة أكثر من الماء أن يقال إن تيممه الآن صح بمقتضى بمقتضى دليل الشرعي فلا يمكن أن ننقضه إلا بدليل الشرعي فهاتنا دليل الشرعي وعلى عين والرأس وعلى هذا فنكون فنقول ما دام الإنسان باقيا على طهارته فإنه على طهارته لا يتيمم إلا إذا وجد ناقضه طيب بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله وصفته أي التيم التيمم أي ينوي ثم يسمي العلماء يحتاجون إلى بيان صفة العبادات العلماء رحمه الله يحتاجون إلى بيان صفة العبادات لماذا؟ لأن العبادة لا تتم إلا بالإخلاص لله عز وجل والمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمتابعة تتحقق بماذا ها؟ لا أقصني إن الصفة المتابعة لا تتحقق إلا أن تكون العبادة موافقة للشرف في ستة أمور وهي السبب والجنس والقدر والكيفية والزمان والمكان إذن الكيفية لا بد منها. لا يمكن أن, يكون أن تكون عبادة موافقا فيها الشرء إلا إذا كانت صفتها موافقة لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لهذا احتاج العلماء ان يذكروا صفة العبادات صفة الوضوء صفة الصلاة صفة الحج صفة الصيام حتى يكون الإنسان بنى عبادته على اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام صفة أي نوع الواقع أن النية ليس الصفر إلا على سبيل التجوز لماذا؟ لأن النية محلها القلب وسبق أن نية التيمم تحتاج إلى نيتين في الواقع نية المتيمم له ولمتيمم عنه فينوي التيمم للصلاة من الحدث الأصبر للصلاة من الحدث الأكبر للصلاة على القول بأنه يتيم لنجاسة من النجاسة طيب أن ينوي شرط لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأمال بالنيات وإنما لكل من إما نوع ثم يسم فيقول بسم الله والتسمية هنا كالتسمية في وضوء خلافا ومذهبا فمن قال ان التسمية واجبة هناك قال إنها واجبة هنا لأن هذا بدل ومن قال انها غير واجبة هناك قال إنها غير واجبة هنا وسبق لنا أن القول الراجب في تسمية أنها سنة وليست بواجبة لأن أكثر الواصفين لوضوء الرسول عليه الصلاة والسلام لم يذكروها وغاية ما فيها قوله عليه الصلاة والسلام لا وضوء لمن, لم لمن لم يذكر اسم الله عليه ويصبح هذا النفي يحتمل أن يكون نفياً للكمال لأن كون الأحاديث الواردة في صفة الوضوح لا تذكر فيها التسمية تدل على أنها ليست من فروض أو واجبات الوضوح على أن الإمام أحمد رحمه الله قال إنه لا يثبت في هذا الباب شيء وثاني قال ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع يضرب التراب ولم يقل الأرض لماذا؟ لأنهم يش... اشترطون التراب والصواب ويضرب الأرض كما سبب سواء تراب أو رمض أو حجر يضرب الأرض أيضا يقول بيديه مفرجتي الأصابع هكذا علشان يدخل التراب فيما بينها نجر في التراف ما وقد يقول قائل ما هو الدليل على أنها مفرجة الأصابع أو على أنه من مفرجة الأصابع ما فيه إلا تعليم ولو نظرنا إلى ظاهر الأحاديث الوارد عن الرسول عليه الصلاة والسلام لقلنا إنه لا ينبغي ذلك لأن الحديث الوارد عن الرسول ضرب بيديه الأرض ولم تذكر أنها كانت مفرجة وطهارة التيمم كما نعلم جميعا مبنية على التسهيل والتسامح وليست كالماء لكن الفقهاء يرون أنه يجب استيعاب الكفين والوجه بالتراب فلذلك قالوا مفرجة للأصابق طيب يقول ويمسح وجهه بباطنها يمسح وجهه بباطنها أي باطن الأصابع لا لا بباطنها بباطنها أي بباطن الأصابع مثلا هو الآن ضرب هكذا يمسح هكذا يخلى الراحتين ما يمسح بينه يمسح بباطن الأصال نعم كذا وبعدين وكفيه براحتين كفيه براحتين إذا بغير يمسح الكفيه ما يقول سيدا يقول كذا يمكن شوفك ردي طيب الآن الآ الآ الآ الآ الآ الآ الآ الآ نقول يمسح وجهه بباطنها وين السائل؟ طيب ش... هذه باطن الأصابر شفتها؟ يمسح وجهه هكذا ها؟ بباطن الأصابر الكفين بالراحتين الراحة معروفة اللي تحت الأصابر نعم يقول هكذا ها؟ يخلي الأصابر هذه مشطرة وهذه أيضا كفيه براحتين لماذا لأنه لو مسح وجهه بكل الكف ثم جاي بيمسح كفيه صار التراب مستعملا صار التراب مستعملا في طهارة فيكون طاهرا غير مطهر شوف دقة تعبير العلماء يقول يكون التراب طاه غير مطهر عرفتم؟ إذن من يصف له هذا التيمم؟ بشارط أنه يقف على شأنه يوري الآخرين نعم؟ يلا عبد الكريم ها هين الأطوال اي اي كمّل الوجه اي طيب إلا العيلين؟ اي لا نحب الأصابع ايه نعم صحيح طيب، أحسنت، فرارك أحسن. ما كان أين الدليل يا ما بعد وصلنا الآن ما وصلنا إلى الدليل طيب الآن نفهم لماذا ما هو السبب؟ يعني الفقه رحمه لماذا قالوا لابد من هذا العمل؟ لأن عندهم قاعدة وأساساً وهو أن التراب ينقسم إلى ثلاث تقسام كما أن الماء ينقسم إلى التقسام طهور وطاهر ونجس ويقولون إن المستعمل في طهارة واجبة يكون طاهرا غير مطهر فأنت لو تمسح بكل الكفين ثم تبتمسح الكفين لو تمسح الوجه بكل الكفين ثم تبتمسح الكفين بعضها ببعض مسحت بشيء طاهر غير مطهر واضح طيب نحن نقول في هذه المسألة أولا لا نسلم تقسيم الماء ولا تقسيم ما هو بدل العين الماء إلى ثلاث تقسام وقد سبق الماء أن الصحيح من أقوال أهل العلم الذي اختاره شيخ الإسلام وغيره من أهل التحقيق أن الماء ينقسم إلى قسمين فقط طهور ونجس واضح؟ وعلى هذا هالماء المستعمل في طهارة واجبة يكون طهورا التراب المستعمل في طهارة واجبة يكون طهورا وحينئذ فلا حاجة إلى هذه الصفة لأنها مبنية على تعليل عليه غير صحيح هذا وجه الوجه الثاني أن نقول ما هو الدليل على ذلك ما هو الدليل ما فيه دليل بل بالعكس الدليل على خلافه فإن, فإن حديث عمار يقول مسح وجهه بيديه بدون تفصيل بدون تفصيل نعم و وظاهر كفيه وجهه أيضا ما فيه تفصيل وعلى هذا فنقول تمسح وجهك بيديه كلتيهما هكذا وتمسح بعضها ببعضها كذا ثم قال المؤلف ويخلل أصابعه يخلل أصابعه وجوباً ولا استحباباً هنا وجوباً يخلل أصابعه وجوباً بخلاف الماء وفرقوا بين الماء والتراب بأن الماء أشد نفوذاً فيدخل فيما بين الأصابع يبدو أن لكن التراب يحتاج الى تخليل لانه ما يجري ليس سائلا فيحتاج الى ان تخلل الاصابع فالتخليل هنا واجب ولكن نحن نناقش في هذا الشيء ونقول ان اثبات التخليل ولو سنه فيه نظر فالرسول عليه الصلاه والسلام قال يا عمار لم تخلل اصابعه فإن قلت ألا يدخل في عموم حديث لقيط بن صبرة أصبر الوضوء وخلل بين الأصابع فالجواب لا لأن حديث لقيط بن صبرة في, في الماء يقول أصبر الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاط فان كنتم نخلل بين الاصابع في التيمم فقل ايضا بالغ في الاستنشاق في التيمم ها والا فلا يصح التفريق ولهذا في نفسي من من, السحباب من السحباب تخليل الاصابع شيء لانه لم يرد ونحن نعلم جميعا ان طهاره التيمم مبنيه على حتى يسر شبطار ثلمة في الجنابة لازم تغسل كل البدن وفي التيمم عضواني فقط ايضا في التيمم لا يجب استيعاب الوجه والكفين على القول الراجح بل يس يعني يسامح عن الشيء الذي لا, لا يصري المسح إلا بمشقة مثل الشعر باطن الشعر لا يجب إيصال الترابي إليه ولو كان الشعر خفيفا يكتفى بمسح الظاهر منه مع أنه في الوضوء إذا كان خفيفا ها يجب إيصال الماء إلى ما تحت الشعور أيضا ما فيه مضمضة والإسنشاط أيضا ما كان من مصافت الجبهة بعض الناس في جباههم مصافت لا يجب إيصال الترابي إليها خلاف الماء فالصواب أن نقتصر على ظاهر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك واتباع الظاهر في الأحكام كاتباع الظاهر في العقائد إلا ما دل الدليل على خلافه وإلا فإن النصوص واحدة يعني كما أننا نتبع الظاهر في الأخبار نتبع الظاهر أيضا في الأحكام لأن هذه عبادات وهذه اعتقادات إلا أن اتباع الظاهر في الاعتقادات أوكد لأنها أمور غيبية لا مجال للعقل فيها بخلاف الأحكام فإنها قد يدخلها المجال العقلي فلذلك تختلف بعض الاختلاف عن العقائد إنما الأصل أننا مكلفون بماذا بالظاهر فالكفية عندي الكفية التي توافق لها السنة أن تضرب الأرض يديك ضربة واحدة بدون تفريج الأصابع وتمسح وجهك بكفيك ثم تمسح الكفين بعضهما ببعض وبذلك يتم يتم, يتم التيمم النفل النفل النفل النفخ, النفخ نعم النفخ سنة نفسنا لانه ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام انه نفخ ولكن بعض العلماء قيدها بما اذا كان اذا علق به ما تراب الكثير لا لا لانه خارجه عن كيفيه خارجه عن كيفيه ينطبق <تصفيق> هي <نهجي>؟ نعم هي تثبت لا ليس فيه ماء ولا تراب اول هذه المساله مرت علينا محبوب مرت علينا في هذا التاء الشيء الثاني ينبغي الإنسان أن يأخذ قواعد عامة في الشرع يعني يحول عليها المسائل الفرجية فقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم هذه قاعدة عامة كل ما يشكل عليك من هذه المسائل حولها عليها لا يكلف الله نفسا إلا وسعى هذا الذي لم يجد معا ولا ترابا هو بين أمرين إما أن لا يصلي وأن وإما أن يصلي بلا ماء ولا تراب إن لم يصلي لم يتق الله وإن صلى بدون ماء ولا تراب يتق الله ما الكلام على طهارة الحدث بدأ في طهارة النجاسة الخبث وذلك لأن الطهارة كما سبق الطهارة الحسية إما عن حدث وإما عن نجس وقد سبق أن الحدث هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة أما الخبث فإنها عين مستقدرة شرعا عين مستقدرة شرعا يعني الشر الذي استقدرها وحكم بنجاستها وخبثها فهي عين وليست وصفا ولا معنى عين مستقدرة شرعا وهي النجاسة إما حكمية وإما عينية والمراد بهذا الباب الطهار النجاسة الحكمية وهي التي تقع على شيء طاهر فيتنجس بها أما النجاسة العينية فإنه لا يمكن تطيرها أبدا لو تأتي بمياه البحار كلها على روثة من حمار ما طهرت لأن نجاستها عينية أي أن عينها نجس ولا يمكن أن يطهر بالمياه أبدا فالمراجب النجاسة هنا النجاسة الحكمية وحينئذ نقول طهارة من حدث وطهارة من نجاسة حكمية وهي التي وردت على محل طاهر كثوب أصابه بول وأرض أصابها روث وما أشبه ذلك هذه التي فيها الكلام انتبه بخاري ولا خلناك آخر واحد نعم طيب إذن النجاسة الحكمية هي إيش الواردة على محل طاهب وهي التي الكلام فيها اما النجاسة العينية فإنه لا يمكن تطهيرها لأنها نجسة بعينها فكيف نطهيرها إلا إذا استحالت على رأي بعض العلماء وعلى المذهب في بعض المسائل كما سأت إن شاء الله تعالى نعم إزالة النجاسة هل يشترط لها الماء أو لا يشترط في خلاف بين العلماء منهم من قال إنه يشترط لها الماء إنه يشترط لإزالتها الماء ومنهم من قال إنه لا يشترط وأنه متى زالت عين النجاسة بأي مزيل كان فإنها تطهر لأن النجاسة إذا تتنجاسة تخلي تخلي عن شيء خبيث فمتى زال هذا الخبيث زال حكمه ولذلك لا تشترط لها النية لو كان ثوبك معلقا وجاء المطر وأمطر عليه حتى طهر يطهر أو لا يطهر وكذلك أيضا ثبت تطهير البول والغائط بالاستجمار وهو بغير الماء وصح أن النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا وطئ الأذى عليه فطهورهما التراب وكذلك ذيل المرأة الذي يسحب على الأرض من ورائها من توبها يطهرهما بعده تلوث بنجاسة طهر بمروذها على الأرض الطاهرة فالمهم أن العلماء اختلفوا هل يشترض لطهارة للتطهير من النجاسات أن يكون ذلك بالماء أو لا يشترض والصحيح أنه لا يشترض صحيح أنه لا يشترض لأن نجاسة عين خبيثة متى زالت زال حكمها نعم أما المذهب فإنه فإنها لا تزول إلا بالماء ولهذا مر علينا في أول كتاب الطهارة قال طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره نعم وأجاب عن التيموم والاستجمار بأن ذلك مبيح وليس ثراف نعم ثم إن النجاسة تنقسم إلى ثلاثة أقسام مغلغة ومخففة ومتوسطة إلى تقسام مغلغة ومخففة ومتوسطة يقول مالب رحمه الله يجزئ في غصل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غصلة واحدة تذهب بعين النجاسة وهذا تخفيف باعتبار الموضع الموضع الذي طرأت عليه النجاسة هذا إذا كان عرضا فإنه يشترط لطهارته أن تزول عين النجاسة أيا كانت النجاسة نعم بغسلة واحدة فإن لم تزول إلا بغسلتين فأصلتان. أو بثلاث فثلاث نعم لكن إذا زالت بأسلة واحدة ولو من كلب فإنها فإن ذلك يجزي دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم حين بال الأعرابي في المسجد قال أريقوا على بوله سجلا مماء أو قال ذنوبا مماء ولم يأمر بعدد بل قال أريق عليه بولا أأسجل مما فدل هذا على أن النجاس على الأرض يكتفى فيها بغسلة واحدة حتى وإن كانت نجاسة كلب وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان الفرق بين الأرض وبين غيرها في نجاسة الكلب طيب هذه أظنها مسألة واضحة لكن إن كانت النجاسة ذات جرم فلابد أولا من إزالة الجرم كما لو كانت عذرة أو كان دم جف فلابد من إزالة هذا أولا ثم ألمى. تتبع الماء فإن أزيلت النجاسة بكل ما حولها ما حولها من رطوبه شسته الثثاثا يحتاج الى غسل ولا لا لا يحتاج لان المكان الذي تلوث بالنجاسة ازيل كله طيب على وعلى غيرها يعني يذ في اصل النجاسات على غيرها سبع لا بد من سبع غسلات كل غسلة منفصلة عن الأخرى جرسل أولا ثم يعصر ثم ثانيا ثم يعصر وهكذا حتى يتم سبع لكن قال إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير إحداها أي إحدى الغسلات بتراب في نجاسة الكلب والخنزير أما الكلب فقد دل عليه النص الثابت في الصحيحين وايرهما من حديث ابي بريره وحديث عبد الله بن المغفل ان النبي عليه الصلاه والسلام امر إذا ولغ الكلب في الاناء ان يغسل سبع مرات احداها بالتراب وفي روايه اولىهن بالتراب وهذا هذا اللفظ اخص من احداهن لماذا لأن إحداهن يشمل الأول والثاني والثالث إلى السابق وأولهن أخص ولهذا قال العلماء الأولى أن يكون التراب في الأولى الاولى أن يكون في الأولى وهو من حيث المعنى أيضا أولى من حيث النص أولى كما سمعتم ومن حيث المعنى أولى لانك إذا جعلت التراب في اول غسله صار ما بعد الغسلات الاخيره ما بعدها من غسلات من النجاسات المتوسطة يعني انها تخف النجاسه فيه ولهذا لو أصاب لو اصابت لو اصاب الماء في الغسله الثانية بعد التراب لو أصاب محلا آخر كم يوصل يغسل ستا بدون تراب ولو جعلت التراب في الأخيرة وأصابت الغسلة الثانية محلا آخر غسل ستا إحداها بتراب إذن فهذا وجه ثالث يرجح إليش أن تكون الأولى أولى بوضع التراب فيها نعم إحداها بتراب قال المؤلف في نجاسة كلب وهو شامل للكلب الأسور وغيره والمعلم وغيره والمباح اقتناؤه وغيره كل الكلاب والصغير والكبير وشامل أيضا لما تنجس بالولوغ أو بالبول أو بالروس أو بالريق أو بالعرق لعموم قوله كان المؤلف لعموم كان المؤلف في نجاسة كلب طيب ويشمل ما لو مشى الكلب على أرض رطبة فإنه يشمله هذا الحكم صح ليش لأن الأرض لها لها حكم خاص نعم يكفي فيها واحدة كما سبق طيب إذا قال قائل ما هو الدليل على عموم الكلاب الدليل على عموم الكلاب قلنا الدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا ولغ الكلب الكلب وهذا إما أن تكون للجنس أي لحقيقة الجنس أو للعموم لعموم الجنس فسواء كانت لعموم الجنس أو لحقيقة الجنس فإنها دال له على العموم <تصفيق> أن كل كلب يجب ان يغسل الإنائذة ولغا فيه سبع مرات هذا بالتراب فإذا قال قائل هذا في الكلاب غير الأليفة وغير المباحة ظاهر لكن الكلاب الأليفة والكلاب المباحث الاقتناء ألا يكون فيها مشقة نعم قلنا بلى قد يكون فيها شيء من المشقة لكن هذه المشقة تزول بحماية الكلب عن الأواني المستعملة بأن يجعل له آنية مخصوصة يكون فيها طعام وشرابه يكون فيها طعامه وشرابه ولا يمكن أن نخرج الكلب العليف او الكلب المعلم الذي يباح اقتناؤه لا يمكن نخرجه على العموم مع أن نتداوله بين الناس إيش أكثر ولا لا أكثر لأننا لو أخرجنا هذا من عموم الكلب لكنا أخرجنا أكثر ما دل عليه اللفظ وهذا غير سديد بالنسبة للإستدلاف وعليه فأكون الكلب عاما في كل شيء يقضي أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نص على الولوخ إذا ولغ الكلب فبأي شيء تلحقون الروث والبول يعني لو قال قائل اقتصروا في هذا على ما ورد به النفس على الولوغ فقط قلنا قد قال بذلك من قال من الظاهرية وقال ان هذا الحكم فيما إذا ولغ الكلب إذا ولغ ولوغا يعني شرب من الإنى أما بوله وروثه فهو كسائر النجاسات وطريقتهم في ذلك ظاهرة لأنهم لا يرون القياس أما الفقهاء فيقولون إن بوله وروثه كولوغه بل هو أخبث بل هو أخبث ويكون النص على الولوغ لأن هذا هو الغالب لأن الكلب لا يقول ولا يروث في الأواني وإنما يلغ فيها فقط فالرسول عليه الصلاة والسلام ذكر على ذلك من باب الغالب وما كان من باب الغالب فلا مفهوم له فلا مفهوم له ولهذا تجدون أحيانا من تصرف العلماء يكون هذا قيد أغلبي لا مفهوم له فيقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر الوروء دون بقية النجاسات لأنه غالب وما كان مبنيا على الغالب فإنه لا يكون له مفهوم ولا يخصص به الحكم لكن بعض المتأخرين يرجح مذهب الظاهرية لا من أجل الأخذ بالظاهر لكن من أجل امتناع القياس لأنه من لأن من شرط القياس مساوات الفرع للأصل في العلة حتى يساويه في الحكم أما أن يقاس هذا على هذا بدون تساوم في العلة فهذا لا صح لأن الحكم مركب على إيش؟ على العلة فإذا اشترك في العلة اشترك في الحكم وإلا فلا قال بعض المتأخرين والفرق هو أن لعاب الكلب لعاب الكلب فيه أشياء ضارة في الإنسان دودة الشريطية يعني شريطية الشريطية مثل الشريط هذه يقولون إنها في لعابه كثيرة وإذا ولغ انفصلت من لعابه في هذا الإناء فإذا استعمله أحد بعده فإن هذه الشريطية دودة تتعلق بمعدة الإنسان وتخرقها وأنه لا يتلفها إلا التراب ولذلك اشترطوا أن تكون الإزالة بالتراب فقط الذي نص عليه الشر التراب ولكن هذه العلة إذا ثبت المناحة الطبية فهل هي منتفية في روثه وبوله يجب أن ننظر إذا ثبت أنها منتفية فإن هذا القول يكون له وجاها وإلا فإن البقاء على ما ذهب إليه الفقهى أولى وهو من الناحية الاحتياطية أولى لأنه أحوط فإنك لو طهرته سبعا بحداب التراب لم يقل لك أحد أخطأت ولكن لو لم تطهره قال لك من يقول إنه لا بد من سبع من التراب إنك أخطأت وإن صلاتك لا تصح إذا لم تتطهر هذه الطهارة نعم إذن نأخذ ن... يعني نتوصل الآن إلى أن الاحتياط أن يلحق بوله وروثه بولوغه بولوغه هذا الاحتياط وقوم مؤلف وخنزير كلب وخنزير